وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ مَا يَلْفِظُ مِنْ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 وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٍ أَلْقِيَا جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَنَّاعٍ من لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ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 مَنْ KHASHIY ARRAHMAN BILGHAYB WAJAAA BILKALB MUNEEB UDUKHLUUHA BISALAM UDUKHLUUHA BISALAM MEN KHASHIY ARRAHMAN BILGHAYB ون فيها ولدينا مزيد